أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ام حسب سواء ام احياهم سواء ام ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها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 وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فَلِلَّهِ الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين